وما جعلنا أصحابَّ لِإَّ ملائكَته وَما جعلنا عِدتَهُم وَما جعلنا عدتَهُم إلا فتنَتََّذينَ كَفرون يْستيقٍ يستيق الذيينَ أُوتُ الكتاب وَزداد الذينَ عملوا إمانا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 الل نَفسم بما كسَبَ الرهين إلاا أصحاب يَمين في جاتةَسأَلون عَ مجدمين ما سلَككمم في سَقر ما سَلَككمُ في سَقر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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرا